بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في القرد له الملك وله الحب وهو كل شيء قدير هو الذي خلقتم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلقت السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه النصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تترون وما تؤمنون والله عليم بلا بسرور فلم يأتوا النبع الذين كفروا من قبل فذاكوا وقال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت فأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واسترنا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا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 تجري من تحتها الأنهار ويدقله جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين تفوا بآياتنا فيها المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن بقلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا الفلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوتر المؤمنون يا رجل الذين آمنوا إن من أدوابكم وأولادكم حتولكم فاحذروهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْرُوا وَتَرِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فغلائفهم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا باعث لكم ويغفر لكم والله شكور عالم الغيب والسهادة